الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تبارك وتعالى بجملة ما خاطب به بني إسرائيل وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون واذكروا حين قلتم يا موسى لن نؤمن لك لن نصدق ولن يكون لنا انقياد وإذعان لك حتى نرى الله جهرة لما كلم الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام طمعوا في رؤيته جل جلاله وتقدست أسماؤه وجعلوا إيمانهم موقوفا على هذه الرؤية لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره نراه عيانا فماذا كانت النتيجة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون نزلت عليهم الصاعقة من السماء والصاعقة يقول فيها المفسرون بأنها نار محرقة تنزل من السماء وبعضهم يقول صوت شديد مزعج مهلك إلى غير ذلك من عبراتهم وهذا في الواقع تفسير لها إما بمظهرها أو ببعض مظاهرها وإما تفسير لها بأثارها يعني من مظاهرها الصوت المزعج لأنها تكون مع الرعد ومن آثارها الحرق أن ما نزلت عليه يحترق فهذا تفسير لها بالأثر وإلا الواقع أنها في حقيقتها ليست كذلك والمعاصرون يقولون بأنها شحنة كهربائية هائلة تنزل فيكون أثرها الإحراق والتدمير والاهلاك على ما وقعت عليه كما هو معلوم مشاهد فنزلت عليهم هذه الصاعقه فاخذتهم وهم ينظرون وهم يشاهدون وينظرون اليها وهي تنزل او انهم يشاهدوا بعضهم بعضا حيث يتساقطون صرعا بسبب هذه الصاعقه يؤخذ من هذه الآية أيها الأحبة في هذا الخطاب الذي خوطب به المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم وإذ قلتم يا موسى والذي قال ذلك هو أجدادهم وقد ذكرنا قبل قاعدة في هذا وهي أن المذمة التي تلحق الأباء تكون لاحقة للذرية إذا كانوا على طريقتهم بهذا القيد. كما أن النعمة الواصلة إلى الآباء تلحق الأبناء ولهذا تجدون في هذه الخطابات لبني إسرائيل يخاطبهم يخاطب الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بنعم أنعمها على أسلافهم وكما سيأتي في قوله وأنزلنا عليكم المن والسلوى ليس لهم أن يقولوا ما نزل علينا هذا ولا رأيناه هذا نزل على أجدادنا فالنعمه الواصلة للأباء لاحقة للذرية والأبناء فصح الامتنان عليهم بهذا وتوجيه الخطاب إلى المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك في المذمة والمثالب فهنا واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرح فوبخهم على فعل أسلافهم لأنهم على طريقتهم على نفس السبيل وهم لا ينكرون ذلك ولا يتنصلون مما صدر من أسلافهم ولاحظوا قوله تبارك وتعالى لموسى صلى الله عليه وسلم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره. لاحظوا الخطاب واذ قلتم يا موسى ما قالوا يا رسول الله والله عز وجل يقول في الآية الأخرى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا أن تحبط أعمالكم لا تجعلوا دعاء الرسول يعني حينما تدعونه قولوا يا رسول الله لا تقل يا محمد كما يدعو بعضكم بعضا يدعوه باسمه أو يناديه يا فلان لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعض لا وقروه وعظموه وأجلوه قلوا يا رسول الله وتحتمل من المعاني لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم يعني إذا دعاك فأجبه قال يا زيد ولو كنت في صلاة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من دعاه فلم يجبه احتج عليه بقوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم دعاك هنا يحتمل دعاك بمعنى ناداك يا زيد ودعاك يعني دعاك إلى الإيمان وهذا هو السياق لكن يؤخذ من عموم اللفظ المعنى الآخر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة ويحتمل قوله تبارك وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا يعني حينما يدعو على أحدكم فليس ذلك كدعاء آحادكم على بعض لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعا على أحد بالهلاك أو العذاب فهذا ليس كدعاء آحاد الناس لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فلاحظ هذا ال إنه هذه المعاني جميعا صحيحة والآية والله أعلم تشمل ذلك فصار من المعاني الصحيحة الداخلة فيه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض يعني إذا دعوتموه قولوا يا رسول الله تأدبوا معه في هذا الخطاب وهنا هؤلاء اليهود ينادون نبيهم يا موسى فعل أهل الجفاء والجفوه وهذا لا يليق بل لا يليق مع الوالد أو الكبير من الناس أن يدعى باسمه هكذا والنبي حقه أعظم من حق الوالد فهو في منزلة الوالد وزياده. والله تبارك وتعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وفي القراءة الأخرى في قراءتين لأبي بن كعب وابن عباس رضي الله عنهما لكنها غير متواثرة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو اب لهم فالأبوة ابوتان أبوة ولاده فهو سبب وجودك في هذه الحياة فله حق فحقه يأتي بعد حق الله عز وجل والأبوة الثانية أبوة التربية فهو الذي يرفعك ويسمو بك بهذه التربية والتعليم وهذا شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وورثت الأنبياء من العلماء الربانيين ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون فأبوة يحصل بها الوجود والخروج إلى الحياة وأبوة يحصل بها الصعود والعلو ولهذا في قوله تبارك وتعالى عن قول لوط صلى الله عليه وسلم للملائكة وما عرفهم حينما خاطب قومه قال يا قومي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد هؤلاء بناتي ماذا يقصد أقوال المفسرين ومن الأقوال المشهورة في هذا وهو قول له وجه قوي من النظر أنه قصد هؤلاء بناتي يعني بنات القبيلة تزوجوهن تتعففون بذلك عن الحرام والشذوذ بإتيان الذكران من العالمين هؤلاء بناتي بأي اعتبار؟ باعتبار أن النبي بمنزلة الوالد لقومه بهذا الاعتبار على كل حال انظروا إلى هذا الجفاء ثم انظروا أيضا هذه العبارة التي عبر بها لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره جهرة هنا هذا منصوب باعتبار أنه مصدر مؤكد لقولهم أرنى أرنى الله جهرة لو قالوا أرنى الله لنؤمن لن لك حتى نرى الله نرى الله يحتمل أنه نرى الله رؤية علمية رؤية منامية هل يتصور من أن يعلق الإيمان حتى يروا الله الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل شرك وثنية قالوا أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا فهذا قد لا يستغرب من المشركين في وثنيتهم لكن هؤلاء الكتاب وهؤلاء هم النخبة الذين اصطفاهم موسى صلى الله عليه وسلم واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا هؤلاء نقاوة الناس السبعون يقولون مثل هذا الكلام ولاحظ هنا العباره لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره ما قالوا عيانا جهره افصح واخف في النطق وعلى السمع حتى نرى الله جهره يعني كفاحا رؤيا لا لبس فيها ولا غموض وأذا من بلاغه القران يقول لا يوجد لفظه تقوم مقام لفظه يعني لو فتشت القواميس من اجل ان تستبدل لفظه بلفظه تظن انها ترادفها فلن تجد يعني لو قالوا مثلا لو وضعت مكانها لن نؤمن لك حتى نرى الله عيانا يقال عيانا وعيانا بالفتح والكسر لن يكون وقعها كلفظة جهرح ولذلك الاعرابي الذي سمع قارئا يقرأ فصدع بما تؤمر سجد سجد قال لفصاحته كانوا يدركون يتذوقون هذه الفصاحة ووقع هذه الألفاظ وأثرها على السمع أو السامع ثم انظروا أيضا هذه العقوبة فأخذتكم الصاعقة طلبوا أمرا لا يسوغ لهم طلبه ومن طلب ما لا يسوغ له فإنه حري بالعقوبة في مثل هذا ثم أيضا لاحظ أنه قال فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون هذا أبلغ وأشد في النكاية كما انهم راوا فرعون وهو يسقط في البحر ويغرق ويصارع الموت وهم ينظرون كذلك ايضا اخذتهم الصاعقه وهم وهم ينظرون ولذلك الذي يعاين اسباب الهلاك ويراها غير الذي ياتيه الشيء من غير ترقب ولا نظر ولهذا ذكرت لكم في بعض المناسبات القتل صبرا قلنا هو ان يحبس الانسان القتل يقادر القتل فيقتل وهو ينظر تجد كلام الأدباء والشعراء نحو ذلك في توصيف نظر هذا للسيف كيف ينظر إليه من طرف خفي يرمقه بطرف عينه فهذا وقعه أشد عقبه بن أبي معيط قتل بعد غزوة بدر كان قد أسر وأخذ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه في الصفراء في طريقه مقفله صلى الله عليه وسلم من بدر إلى المدينة. ناحية، منطقة، أرض يقال لها الصفراء في الطريق. فقال أقتلوا بين قريش صبرا. يعني كيف يقع مثلها؟ أقتلوا بين قريش صبرا. على كل حال، قال الله تبارك وتعالى بعد هذا، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هذا يدل على أن هذه الصاعقة التي أخذتهم لم تكن غشية بعض العلماء يقول كانت غشية والصحيح أنها ليست بغشية بدليل أن الله عز وجل قال ثم بعثناكم من بعد موتكم فماتوا وهذا أحد المواضع في سورة البقرة التي تدل على أي من دلائل قدرة الله على البعث وأحياء الموتى هذا موضع الموضع الاخر طيور ابراهيم فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا والثاني او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها والثالث الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فأحيى الله هذا القتيل بضربه بجزء منها الرابع والخامس هذا خمسة مواضع في سورة البقرة هي من آيات الله ودلائل قدرته على البعث والنشور دلائل البعث أنواع أحد هذه الأنواع وتحته أدلة متعددة هو أولئك الذين أماتهم الله ثم احياهم في سورة البقرة خمسة مواضع من هذا النوع من الأدلة ودليل واحد من أدلة القدرة على البعث ففي سورة البقرة خمسة أمثلة تدل عليه ثم بعثناكم من بعد موتكم فالله على كل شيء قدير لعلكم تشكرون أي من أجل أن تشكروا نعمة الله عز وجل عليكم وتستدرك هذا النقص التقصير والعتو على الله وعلى رسله عليهم الصلاة والسلام فهذه نعمة كون الانسان مات فأحياه الله من جديد حياة جديدة فرصة جديدة في الحياة يحتاج أن يجدد العمل ويراجع نفسه وقل مثل ذلك في من عاين أسباب الهلاك فانجاه الله منها وقع له مرض أشفى على الهلكه سلم ودع وصى يأس من الدنيا ثم أعاده الله من جديد فبرع طيب وين العمل يعود كثير من الناس إلى ما كان عليه انقلب في السيارة ثلاث أربع خمس مرات قلبات شاف الموت أمامه طلع الحمد لله على السلامة حفلة صدقة انتهينا انظر إلى السلوك بعدها تغير تغيرت الحال هذه حياة جديدة الله قد امتن عليك بها كثير حصل لهم أقل بكثير مما حصل لك وماتوا وأنت ما شاء الله ولا مشخ كما يقال هذه حياة جديدة محمد الله عز وجل فبعض النفوس لا يوفق أصحابها ولا يعتبر ولا يتفكر وإذا مضى وقت على هذا المرض الذي أصابها ويأس من الحياة وكان الناس يقولون لا تيأس من روح الله بعد ذلك يضرأ ثم ينسى تماما ما كأن شيئا قد وقع هذه مشكلة فالعبد المؤمن العاقل الرشيد الذي يتعظ يعتبر بكل ما يقع له ويحمد الله عز وجل ويجعله ذلك يراجع نفسه من جديد يراجع حساباته لربما ذهبت نفسه في هذه أو تلك ولهذا قيل العاقل من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه ومن الناس من لا يتعظ لا بغيره ولا بنفسه فهذا أشقى من الشقي نفسه في كل ما تراه عبر وعظات فتبر بكل ما تشاهد ان رايت محسنا أو مسيئا فهذا كله فيه عبر الحياة كلها عبر لعلنا نتوقف هنا فأسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهب احزاننا وجلاء همومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم ارحم موتانا واشي مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد عليه وصحبه Salam alaikum.